ص م و س ب ي ه ا ل ل ه إ ن ه م س ا ء ما كانوا ي ع م ل و ن ذ ل ك بأنهم آ م ن و ا ث م ك ف ر و ا فطبع ع ل ى ق ل و ب ه م فهم لا ي ف ق ه و ن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 الأعز م ن ه ا ا ل أ و س و ل ه ا ل ع ز ة و ل ر س و ل ه و ل ل م م ؤ ن ن ي و ل ك ن ا ل م ن ا ف ق ي ن ل ا ي ع ل م و ن ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ل الله ك م م أ و ا ل ك أولادكم م ولا ع ن ذكر الله ومن يفعل ذلك ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا اخرتني إ ل ى اجل قريب ف ص موسوعه النابلسي ل للعلوم الاسلاميه ه